يسأل عن المنتقم هل هو من أسماء الله سبحانه؟ عن اسم المنتقم. المنتقم كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يخبر عن الله به ولا يعد في أسمائه وجاء في التسعة والتسعين التي. ذكرت سردا بعد الحديث الثابت في الصحيحين إن الله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد جاء في بعض كتب السنة كسنن الترمذي وغيره سرد لهذه الأسماء لكن باتفاق أهل المعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن, أن تلك الأسماء مدرجة وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هي من اجتهاد بعض الروات فجاء في ضمنها المنتقم معدودا في الأسماء لكن الصحيح كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المنتقم لا يعد في الأسماء وإنما يخبر عن الله به وهو إنما جاء في النصوص مقيدا إنا من المجرمين منتقمون نعم أحسن الله ليكم يسأل عن الشرك في قوله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به هل هو الشرك الأصغر أم من الأكبر الشرك الأكبر الأمر فيه واضح لكن هل الشرك الأصغر داخل في هذا العموم أو أنه ليس داخلا في هذا العموم والعموم إنما يختص بالشرك الأكبر الناقل من الملة هذا فيه قولان لأهل العلم منهم من يرى أن الشرك الأكبر ليس داخلا في هذا العموم وهو من من الكبائر التي دون الشرك الأكبر فيدخل تحت المشيئه ومنهم من يعده داخلا في العموم لأنه آآ آآ لأنه لأن الله قال لا يغفر أي يشرك به وهذا وهذا دلت النصوص على أنه شرك فمنه العلم أن يرى أنه داخل في هذا العموم ويقولون المعنى أنه يعذب يعذب ولا بد يعني لا يغفر له يعذب ولا لكن لا يخلد في النار إلا المشرك شركا أكبر لا يخلد في النار إلا المشرك شركا أكبر ناقل من ملة الإسلام نعم. أحسن الله عليكم وبارك فيكم يسأل يقول كيف نجمع بين هاتين القاعدتين كل اسم يشتق من الصفه وليس العكس وكل اسم يتضمن صفه أو أكثر أعد كيف يجمع بين هاتين القاعدتين كل اسم يشتق من الصفه وليس العكس وكل اسم يتضمن صفه او اكثر القاعده ان كل اسم يشتق لله منه صفه كل اسم يشتق لله منه صفه وليس العكس وهي متفقه مع القاعده الاخرى ان كل اسم يتضمن صفه نعم يعني يكون اسم يشتق لله من صفه وليس العكس الصفات لا يشتق لله منها اسماء يعني مثلا الرضا صفه والنزول صفه والمجيء صفه فلا يشتق منها أسماء لله فيقال من أسمائه النازل والراضي ونحو ذلك ولكن كل اسم من أسماء الله يشتق لله تبارك وتعالى منه صفة نعم ومعنى يشتق منه صفة أي يدل على يتضمن صفة ويدل على ثبوت صفة لله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله ليكم يسأل يقول ما معنى قول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى أن رب السماء بقوله أن رب السماوات والأرض يستحيل عقلا أن يصف نفسه بما يلزمه محذور أو يلزمه محال أو يؤدي إلى نقص فكل ذلك مستحيلا عقلا هذا يقوله الشيخ رحمه الله تعالى فرد على المعطلة معطلة الصفات الذين يدعون عدم يدعون أن هذه الصفات ليست لائقة بالله ليست لائقة بالله ولا تليق بجلاله ثم يتمحلون نفيها عن الله سبحانه وتعالى تعطيلا لها أو تحريفا لمعانيها ففي سياق الرد على هؤلاء يذكر الشيخ رحمه الله وغيره من أهل العلم نحو هذا الكلام لبيان فساد ما يقرره هؤلاء ويعتقدونه يستحيل أن يصف الله سبحانه وتعالى نفسه أو ان يضيف إلى نفسه صفات لا تليق به هذا يبين أن عمل هؤلاء يعني من في غاية الشناعة ولهذا كان يقال لهم أنتم أعلم من الله يستحيل أن يضيف الله إلى نفسه ما لا يليق به ثم يبقى الأمر لهؤلاء فيأتون إلى آيات الله التي فيها صفاته ويقولون هذا لا يليق بالله هذا كلام يعني في غاية الفساد نعم. أحسن الله ليكم يقول هل قول ما أظن أن الله يغفر لفلان من التألي على الله نعم ما لا يجوز التألي على الله والأمر سبحانه وتعالى لله من قبل ومن بعد والإنسان مهما بلغ جرمه بلغ ذنبه لا يجوز لاحد أن يتالى على الله سبحانه وتعالى في مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى وقد قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم أحسن الله ليكم ما معنى قول بعض السلف ليس للقاتل توبة هذه روية عن ابن عباس روية عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما ذكره الحافظ بن كثير وغيره وايضا روية عن غير ابن عباس وأهل العلم منهم من قال ان هذا لبيان شناعة البيان القتل وعظم هذا الجرم وكبره وأن القاتل ليس له توبه القاتل ليس له توبة والتحقيق في هذه المسألة كما ذكر ابن القيم رحمه الله وقد نقل أقوال السلف في المسألة قال إن القتل تتعلق به ثلاثة حقوق تتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للقاتل وحق للمقتول وحق لأولياء المقتول وحق لأولياء المقتول فحق الله حق الله إذا تاب القاتل توبه صادقة وسلم نفسه سلم نفسه وتاب توبه صادقه واستعد لان ياخذ العقوبه والجزاء والكفارة وغير ذلك تاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى تاب صادقا مع الله فيتناوله قول الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا ويشهد لتناول الآية لا الحديث الذي فيه قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ف والحق الثاني لأولياء المقتول الحق الثاني لأولياء المقتول وهم بين مخيرون بين العفو والقصاص والكفارة مخيرون هم مخيرون وهذا حقهم إما أن يعفو أو يكون القصاص أو الدية أو الدية. فنعم يعني هم مخيرون بين ذلك. والحق الثالث حق القاتل حق القاتل يقول ابن القيم فإذا كان إذا كان الحق العفو المقتول يقول ابن القيم إذا كان القاتل صدق مع الله. سبحانه وتعالى في التوبه وسلم نفسه وتاب صادقا مع الله سبحانه وتعالى فان الله سبحانه وتعالى يوفي القاتل حقه سبحانه وتعالى ويعوضه مع عفوه سبحانه وتعالى عن هذا القاتل مع عفوه سبحانه وتعالى عن هذا القاتل نعم أحسن الله ليكم مبارك فيكم يسأل يقول هل يصح أن نقول أن الرحمة تنقسم إلى قسمين رحمة صفة لله ورحمة مخلوقة الرحمة التي تضاف إلى الله في النصوص مصدر الرحمة مضافة إلى الله تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة تطلق هذه يطلق المصدر تارة يراد به الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة من اطلاقه مرادا به الصفة قول الله فانظر إلى آثار رحمة الله انظر إلى آثار رحمة الله هنا أطلقت الرحمة مضافة الى الله مرادا بها الصفة ومن إطلاقها مضافة إلى الله مرادا بها أثر الصفاء قوله تعالى في الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي أنت رحمتي فالجنة رحمة الله وهي مخلوقة أطلق عليها رحمة لأنها أثر من أثار الرحمة فإذا المصدر إذا أضيف الله سبحانه وتعالى تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة ويعلم ذلك بتأمل السياق وتدبره ونكتفي بهذا القدر سائلين الله الكريم أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يصلح لنا النية والعمل والذرية ونسأله تبارك وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال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 واتو بو اليك صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد